قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفع لكم درجات والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا واد ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 قالته هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب